Our first item for this afternoon is a Kirat by Tahir Kahlu, a student of the Heavs of Office. Adil. Adil. Adil. Adil. Adil. rajim. Adil. Adil. Adil. سبه اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحجى مرأى فجعله هثاء أخوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء المجهر وما يحفى ونيسرك للغيسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يحشى ويتجنب والأشكى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Aflahaman de zakka, wat de karasma rupi versalla. Wel toothiruna la hayat dunia, wal achra tuhei Inna ha da la fis sukhof Ibrahim ula, wa musa. Sadakallah.